مع كل مذبحة تجيد ولا جواب سوى العويل مع كل جرح في جوانح أمتي أبدا يسيل مع كل تشريد لشعب صار جلدا للطبول يأتي يسائلني صديق من بلادي مسبيل مع كل مهبحة تجيد ولا جواب والعويل مع كل جنح في جوانح أمتي أبدا يسيل مع كل تشريد لشعب صار جلدا للطبول يأتد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 تنصحني بالصمود الثائف الهش العميل تبقى شعارات الصمود سليمة وأنا القتيل تبقى شعارات الصمود تقولنا أين العقول لا تنصحني بالرسل لكل شربوا دمائي من عروق نخب سالمهم الذليل رسموا طريق القدس من صنعاء حتى الدردنيل مرمى الحصى عنكم أريحى لا تد فلميل فلمست قلب محدث وهتفت من قلب عليل قلب مليء بالأسى وحديث مأساة يطول أسمته آيات القرآن بترتيل جميل. حدثته عن قصة التحرير جيلاً بعد جيل ووقفت في حطين أقطف زهرة الأمل النبي ورأيت في جالوت ماء النيل يبتلع المرور بكتائب الإيمان بكتائب الإيمان بكتائب الإيمان bikatha bil iman bikatha bil iman bikatha bil iman bikatha bil iman bikatha bil iman jambal mushaf al hadithan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 دربا طويلا شائكا أو شبه درب مستحيل دربا طويلا شائكا أو شبه درب مستحيل لا درب يوصل غيره لا درب يوصل غيره مع أنه درب طويل مع أنه درب طويل مع أنه saya